kilema naratizilu humu naona naikata naisha maasoma مني جنا خوه وطيبه موات يم جنا تتعطل حاجنا بحرجنا حصريا من مؤسسه احمد شاكر العبودي ومنتديات البيت العراقي <تصفيق> حقوق الطاقه والتوزيع محفوظه لدى مؤسسه احمد شاكر العبودي تش حكما لو تشريعا بنطاط في جمع امور شيعه عندك حكما من ya mahsura يا من من الكابن زاي وصفته انسعودي يا من من الكابن زاي وصفته انسعودي وبتجي ديت وانت قدام عنوانه عيتني من بارب جاه يا معصوم او من نسيني من بارب يا معصوم او من نسيني بالخيرات جوادي يعني على ايش لمته هذه ويقولوا Ni haleluya اداء الرادود الحسيني رحيم الهاشم كلمات الشعر الحسيني وسام شويلي هذا العمل من ابداعات مؤسسه احمد شاكر العبودي العنوان العراق الشط مباي 07807 مكعب 5294